وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَلَا تَخُطَّو بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطَّو بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَ أَبَلْ مُبْطِنُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيْنَتٌ فِي صَدُورِ الَّذِينَ وُطُلَعُونَ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 نَعْلَى عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُتْلَى عَلَيْهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكهم الخاسرون ويستعجلون قبل عذاب ولو لا أجعل مسملا جاءهم العذاب ولا يأتينهم بضتة وهم لا يشون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا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 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياك وهو السميع العليم ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يُسَخِّرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا انَّ اللَّهَ فَأَنَّا يُفْكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ولا عيب وان الدار الاخرة لن ينحى وان كانوا يعلمون فاذا اركبوا في الفلك دعوا الله مخنصين له الدين فلما نجاهم من البر اذاهم يشركون ليكفوا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرا منا ويتخطف الناس ويتخطف الناس من حولهم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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdiri al-cirata al-mustaqim, cirata al-ladinan amtahalim, rai al-madob alayhim, waladzalin. Alif من الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعة سنين لله الأم من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو وَعَدَ اللَّهُ إِلَى يُخْنِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ضَيْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشي يوم وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وَكَانَ عَلَيْكُمُ الْخُرُوجُ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَّشَعَّثُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وأنوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم إِلَى وَالنَّهَارِ وَبَطْغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ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 هل لكم مما ملكت أيمانكم؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شرك في ما رزقناكم؟ فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أوفسكم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 يَكْفُونَّ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا لَقَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ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 أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون فاتذن القُبَى حَقَّهُ والمسكين وَبْنَ السَّبيل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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس بما كسبت أيد الناس ليُذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فاظر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُوهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُوهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كانوا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 فَرَأَوْا أَصْفَرَ وَاللَّهُ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمْيَ عَن ضَلَالَتِهِمْ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 هؤلاء كلام عذاب مهين، وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها كأن نفي أذني وقرن، فبشروا بعذاب أليم.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 وَبَثَّ فِيَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ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 وَإِذْ قَالَنَا نُكْمِلُ لَكُمْ أَبْنَاهُ وَهُوَ يَعِبُّو يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهَنٍ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 والتبع سبيل من أنا بي لي ثم إلي مرجعكم فأونبئكم فأونبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا إنها إنتكم إذ قال حبة من خردل فتكم في صخرة فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِيَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ